يبدا نبدا بالثناء على النبي محمد عليه الصلاه والسلام وعلى على الله نصين قال مولى الدين صلى الله عليه وسلم الله اكبر وكل امه ضعف الله الي رسولا ان أم... لا او واولهم نوح عليه ارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين بسم الله والله تعالى بارك الله جميع عبادنا المنذرين والمذين والدليل قوله الله قد من هذا السلام ووالله السلام قراته الله عليه وسلم والدليل على ان غداما من بعده الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد ختمت الله تعالى ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما <تصفيق> باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وذاك ما تكلمنا في اخر جزء المواضيع حول المؤتمر فارف الله من جميع رؤساء الممثلين من ورغبهم نور من, من عليه السلام فنور من عليه السلام على من أخوات المدين وعلى الظاهر من المصور هو أول رسولي إلى أهل المصورة. والدليل على ذلك ما ترى من الضمنون في الآية إِنَّ أَوْحَيِّنَ إِلَيْكَ كَوْأَوْحَيْتَ إِلَى الْوَطِ وَالْتَفِيْنَ مُنْ ذَعْفِ فبدأ أبنور عليه السلام وَأَمَّا الدَّلِيْتُ لَكْتُمْهَا الذي أخرجه أدن المهاربية والحديثي في رضاها أبو أنه الله عليه وسلم خالص نستمع يؤمنون أياماً في أبو فوق لو استشعروا إلى عرصها فيأتوه آبا فهو يقول ان انت ابو الله في هذه لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فصفع لك ربك انا الله نوري فتن واستخف عليك يا حتى انحرر من هذه لا فكون رجل نطفه هناك اه هذا نطفه اهل البيت ما هو يكون قدره اذا يدروا ف فان اولا فإنه أولى رسوله دعطاه الله من أهل الأرض قول آدم عليه الثلاثي ما حكاه على <تصفيق> <هابل دعتها> <تصفيق> <تصفيق> رسول الله عليه وسلم إذهب إلى دعون فإنه أولى رسوله أرطاه الله من أهل الأرض فإنه هذا فريق في أوليه منه في الرسل ولكن هل يعجب أن آدم عليه الثلام لم يكن رسولا الذي وقفت عليه في هذه الثلاث حديث فهو أو قد تم في البلديه وهو موثق في تلك الصحيحه كان مدعوه تاجر محمد بن ابو حماد ابو ظفران اما رجلا وقيل ان هذا الرجل واظبر كما في احد الشواهد بهذا الحديث فأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بيدي كان هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي سلو مكذب نبي سلو مكذب فألهم كما كان بيديه قال لها أسراب الخروض كم كانت أهلهم لكارهم قال ثلاثمينة وخمسة وخمسة وعشر ثلاثمينة هذا حبيث يدد على أن آدم عليه كان نبيا أو كان أخيرا يقول تانا يديا مكلمة أن يكلمه مع يعني لا يأتيه الوحيد أبو لكنه لن ينفع حق في ذلك وإنما كانت تؤمن وآدم عليه السلام وأولى المتنازل الى الارض ولكن يكون عليها احد البتر من المال الازهد ف... فالباس ما كان الشرط قد وضع الاخلط في الارض فكما قال احمد الان احمد من كان بين آدم و نور عصرة قرون كلها على الإسلام والوعظ قولة عزيز ماذا حديث الأمامة الغنق مرفوع من اللبي صلى الله قال كان بينهم عصرة قرون فعلى ذلك يكون نور نور عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض بعدما طرأ عليهم الشرك لنوقبنا نور ما حدث الشرك في بيت آدم قول ابن عباد والذي حتمد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لذاية الشرك في قوم دموح عليه السلام <تصفيق> ومن ثم أرسلات لديهم حتى يدعوهم إلى التوصيل وإلى فرش إزازة هذه الأمصار التي نحضرها أيضا قبول هؤلاء المعظمين عندهم كما أيضا اثبت عن المعظمات عند فالما قال عن وجد ويهوت ويعوت ونفرة ونفر قال أثناء رجال الثالثين كانوا في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكتوا على سبؤون وقالوا سبؤوا أن جاءهم صادا حتى إذا مات هؤلاء وتنفتك العلم عبدوهم الذين جاءوا هم دعوهم فهنا كانت بجائة رسالة نوح عليه السلام أرسلت كي يدعو هؤلاء إلى هذه الأنصاب أو الأطمئة التي نصادوها عند قبور هؤلاء الصالحين الذين كانوا يعظمونهم ولذلك ف... فلسانتا... هذا أيضا يدل على أن قولنا عنها أن إدريس عليه السلام كان رسولاً قبل نوح لا يفلح ده ما قد يكون عليه السلام بعد نوح عليه السلام وليس قبله وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا بإجماعة أمنا آه. أن هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بعده رسول ولا نبيه هو وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء وضغ <تصفيق> نقص كتاب الله عز كما قال الله كان محمد أبا أحد من رجائكم ولكن رافقوا الله وقضى تمام ان منين وكان الله كل شيء عليه والفرقه القاضيه اللي التي ظهرت في اوقات القرن وان يدعون انه جوه والرساله نرى فيهم او لامريه هذا لقبوله من ده وتو هذه الايه قالوا انه تقرا هكذا قات النبيين بالكسر اي النبيين حتى يعني يخرجه العهد دلاله هذه الايه ويثبت انه يثبت الرساله للانبيه وظهور الإسعيات من الظهر هذه من العلمات الساعة التي أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> و كما جاء الحديث يكون هناك ساعة الثلاثون يدعون من كلهم تنفى من أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقاسم وخاصم هي كما جاءت بعض كتبهم لو تقرا علي انا ما جاي ان يكون خاطم بالكف الراء الاخر ايضا يعني خاطم وخاصم يعني حتى لو سلمنا لهم اننا اننا فرضت ان تقرا هكذا بالكف وايضا هذه لها طريقه لها الان دليل الدلاله الطريقه على انه اخر لذا يجب بالصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قالته قول الله تعالى وكل همت بات الله الينا ربنا في يوم الدين محمد يروي زياده الدين ولما هم مع عباده الطاغوت والذليل منصور اهلا ولقد علمنا في كل امه طاغتا يرجو الرضا ولدنب الطاغوت فترب الله على ذليل اذلال كثر للطاغوت وجنا وان ان الرك جميع <تصفيق> كان بس او كان اصل ظهرهم واحد واحده فكلهم الله وحده وهو يجول عن زياده الاطرافه فصيغه معقوله هو <تصفيق> الدليل قول تعالى ولقد جئناك بكل مترسول ونعم الله وابتلى الطاغى والاجتماع اقوى في النعم من التفرق اي ان ان يكون الموحدون المسلمون في جابه وهذه الطواغيت تستعب بدون الذي وهذا على نهج قول تعالى ان الخمر والميسر والانظار والميسر والازلام من عمل الشيطان فاجتنبوه ايضا هذا ايضا في هذا اقوى في التحريم هذا يدل على قوه التحريم لهذه الارض لانه حرمت فيه غثيث تلبوها لأنه لا يفحه النوى العزر بالكفر بكل ما يرغب بدون الناس يعني لا يفحه الإيمان بالإقرار لله يعد ذلك الألوهية والرموهية فقط دون نفجئة إلهية عم الزوبة ونفجئة الرموهية عم الزوبة No, uh -huh. وهذا نحن لا إله إذن الله نعم الطعوط لغة من وتجاوز الحد يقال طاع الماء أي تجاوز حدهم و فقطعوه الصلاحا جاء لي عزة أقوال عن الثلاث اهلا أخرجها ابن جاريب بكثيري اهلا مؤولا من الأقوال هو الثالث عن من أحد أبحاث النبي سبحانه ومر وضلانه والوحيد الذي فبدا ان كثير اقاو من التحادر كما <تصفيق> خرج هذه من جديد والله حاتم ما بسمى بثقل ان عمر صار اقاو والصيفان فقال <تصفيق> بتاعي لو كان هذا جاء عن مجاهد وأبي العالية القول الثالث الكاهل الكاهل القول الثالث هو الذي يدعي عزم العجل. وكل ما عجز من دون الله هذا الذي جاء عن الثلاث في القرون فالقرون أولاً مهجرة وملا شك القول الرابع هذا وأشمل وأجمل أقوال يعنيه يشمل الثلاثة الأقوال الأول وهذا الذي قال هذا القول أضبه الإمام مالك رحمه الله تعالى وأيضا رجح وافتاره ابن جريل في تفسيره فحيث قال ابن جريل والطواب من القول عنه في الطاغوة أنه كل بيط غيام على الله <تصفيق> ما شعبدا من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة من من عبده لا إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنبا <تصفيق> أو كائلا ما كان من شيء فماذا صور مجري؟ وقال ابن عطية في تفتيره المحرم الوجير بعد أن ذكر الأقوال السابقة فالمجموع هذا يقتضي نحن أن الجبكة والطهوط هو كل ما عبد وأطيع من دون الله وكذلك قال مالك رحمه الله و قال ابن كثير في تقوية قول عمر أن الثاروخ هو الشيطان ومعنى قولية الثاروخ إنه الشيطان قوي جدا لأنه يسمى كل سر كان عليها أهل الزاهرية من عجابة الأوسان والتحاكم إليها والاستنصار بها ولذلك عجب إمام محمد رحمه الله يأتي رؤوس الرأس الأول من ربوث الطوارئ ولا يعني والأمر قريب لأن المعائك لا تضور أو تصب في معين وسط فإن كل ما عبد من دون الله ما هو إلا من الشيطان ما قاله إلى الشيطان فإن مجهدا من دون الله هذا من اولياء الشياطين لسه ف فمن فكر افتارط الشيطان نحو عمر درانوت لما فكره بمااله اه انما هو فكره كل ما عمل من دون الله هذا لم يخرج عن توحيده يعني بما يقول أو تفتره بالشيء الذي يكون مآله ونهايته الشيطان لذلك قال خليه الله رحمة عليه السلام لأبيه يا أبي لا تعبد الشيطان آه. رغم أن هذا وما عبد الشيطان مباشرة إنما كان يعبد هذه الأطنار التي كان يعبدها قوله ولكنه جعل جمس عذاب هذه الأطنار عباد للشيطان وهذا يعني هو المتعين أن الذي يجيب من مجاية التنفيذ من العبودات الباطلة هو السيطان والذين يعبدون الجن إنما يعبدون السيطان والذين يعبدون المهان إنما يعبدون, يعبدون, إنما يعبدون وحتى الذين يعطفون عند هذه القبور والمصامات قافدين عبادة الأموال في داخل هذه القبور إنما في حقيقة الأمر يعطفون الشيطان أن الشيطان هو الذي يصور لهم هذه الخراثات التي تغربهم لعبادة هؤلاء الأموال ولذلك هذه الضبجة التي قد أثيرت منذ سنوان هنا في نفس عن الموطئة من الشباب اللازم ثم بعض الشيطان وأقيمت الدنيا محيدة فأن الأمر جديد ما أكو بشيء جديد هم عدد الشياطين الجن من الشياطين على طريقة ما صبقهم إلى المشركين فتعجب أن الناس يعني شمائز بنفوسهم من المسلمين أو من الموحدين من حال هؤلاء ولا تشمائز بنفوسهم أو لا تشمائز بنفوس بعضهم من عدد الاموات اه الذين يعبدون الاموات رغم ان الفريقين مشتركات عباده الشيطان ف... يعني يقوم هذا الواحد باصدار شريط كما قال يواثب ال الالحان يسميه بعض الشيطان ويروج له وما علجناه اهتم هذا الاهتمام لعبد الأموال الذين يعملون للشيطان كان هؤلاء يريدون أن يقول ضبجة فقط ليس, ليس الأمر عقيدة ليس الأمر عقيدة عندهم لأنهم يخرجون يخرجون بين المتماثلات فالشيطان وعطل الشرك آه. كل مسلك مآل في هذا العمر إلى عباد الشيطان ولذلك طبق عمر ما نقال الطابوت والشيطان آه. وأما ما نستهر عن ابن قيمة زودية رحمه الله تعالى والذي نقلها المطلب هنا وايضا لا يخرج عن هذه التعاليف السابقه بل هو ايضا يعد جامعه لها طول ان شيء جديد ابن القيم ما اتى بالتعريف الجديد انما هو لقط اقوال من سبقه وزاد في الحظ بعض الكلمات اصطلاحيه كما يرفق للتوضيح فمالك لما عرف الطعوة قال إن كل ما عبد من دون إبلاد وزرع على ذلك ابن جرير ابن جرير أيضا فصل أيضا قال إن كل جيط على الله فعُبل من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاع عقل من من عبده فهذا أيضا يعني قريب من تفتير ابن القيم ليس هذا فابن القيم أنه فصر ما أو يعني أتى بتفتير ابن جرير ولخصها صديقي الكلمة فابن القيم قال وكل ما يتجاوز به العبد حداه من معبود أو مذبوع أو مطا وهنا ابن جرير, ابن جرير قال إيش هو هو الذي عبد من دون الله إما بقهر وإما بطاعة سواء كان ذلك إما بطهر وإما بطاعة هذا على حد ابن مقيم ما معدود أو مطاعة نفس لإش نفت التعريف ابن مقيم ما جديد ولكن الذين كان يصابون في الماء العكر من القبليين خوارج هذا العقص يتفقيدون تعريفا من قبل ذريعه ما انا تعرفه له اصطلاح تعريف الجريمه استعراض لفظ الجريمه وان كان وان كان ان عرف تفسيرا للجريمه لا اخذوه متعلقا لهم ايضا في تفسير ما نريد في الغلوه في تفسير بعض الغوا من المسلمين من اتهامهم من غيرهم تحت دعوة او تحت شارك المدبوء والمطاع منذ هذا ولا يفرقون بين المفتحل وغير المستحل. فكل من امر بمعطية الله فو كان يفتحل هذه المعطية ام لا يعتبرونه مجبوعا ومطاعا يدخل في حد الطواهيس قد يدخل في الحد نغة نعم يتجاوز حده بأمريب المعصية لكن هل يدخل في حديث صلاحا على قول من قال إن الطاعت كل ما يهبه إن هل مجرد الطاعة لشكل كامل من كان في معصية في الله تعد عبادة من هذا الشكل لا تعد عبادة إلا إذا يعني عظم هذا الشرط في قلبيك كتعظيم الإله أو الرب واعتبر أن طاعته مقدم على طاعت الإله ها هنا صفير طاعته شركا أكبر فالذين <تصفيق> يعني يأمرون بالقوانين المخالفة للشرط إذا اعتقدوا أن هذه القوانين هي مقدمة على شرع الله عز وجل وهي الأوجد في اتحاكم إليه في التطبيق وألزوا من هذا الباب من هذا المعتقد أنهم اعتقدوا أنها الأفضل من الله فبلا شك يزدق عليهم نعم حد أبطاظه ولكن ما لا تطبيق نجز بهذا لكل حكام المسلمين على طريقة الخوارج هؤلاء <تصفيق> حتى تأتي البينة الظاهرة الحجة الغالثة التي يكون في يكون لنا عليها برهان عند الله في تكثير هؤلاء فكار فبالله أولا أن يضبط هذا على رؤوس أهل الجدع الذين آه. يمزمون أجباعهم بالجدع وبالأهوات سواء من رؤوس التطور أو من رؤوس التحدي آه. فلو جرينا على مزراهم لقولنا إن حسن البنة يعد طابوكا فقد يضطربوا اضطرابا لان معظم هذين التخفين وقدنا وقد, وقد... <تصفيق> قدموا كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا الذي يدنو به هذا الحد يخشى عليه أن يقع ان يقع يشفي في الشركه او في الكفر وهو في الحقيقه لم يفلم من البدعه والبدعه الكبرى التعظيم والتقبيص للرجال وللشيوخ وللأسخاص يحول هؤلاء المزموهين إلى طواضيص على حد تعريف هؤلاء وقد يعني يصل أحده إلى هذا المثال فعند أن يتصوّف هذا محي الدين العربي الذي يسمونه بالشيخ الاكبر اه الذي دعا الى عقيده وحده الوجود وعقيده الحلوله والاتحاد هذا يعد طاغوتا بلا شك عند الصوفيه وقد كفروا بظهور اهل العلم اه محي الدين العربي ضمن السبعين ضمن الفاروق طواغيت اه طواغيت المتصوصين. هم يعني يعترفون بهذا يسمون محيطين هذا للشيخ الأكبر الشيخ الأكبر الأكبر من الأصحابة وأكبر من كل من سبقه ويقولون عن مثل هذا الذي يسمى بالمرغن خاتم خاتم الأولياء فهذا نبنى عرض طاروطا ايضا وواقع في موحي الدين هذا واكثر وللأسف بسبب يعني ضعف التوحيد وضعف الجماع الى السنة بعض الجهاد التي تضبع الكتب كما قرر سنويا للأسف نحو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا في هذه البلاد قد غلب عليهم التصور حتى طبعوا أخيرا هذا التفسير الذي يسمى لتاج التفسير لمحمد عُخمان المرغاني وكتبوا على البلاد ما بين قوسين الخاتم لا يوجد أي شيء فالمقصود ان هؤلاء المتفوقه هما انا رؤثه هم الاحق ان يملوا بالتوريث فهذا الذي يوثق قبل موته ان يبنى له مقام يدفن فيه في مسجد بناه ويقمر بهذا ويصير قبره وسلم يعبد من دون الله بعد ممتين هذا حق أن يسمى أو يطلق علينا أنه طاروه يتجاوز حدها ووصى بما به يتجاوز العباد حدها فكما قال المطنف هنا الرؤوس الطوابية ما خمسة إبليس والشيطان لعمل الله ومن عبدا وراء لذي يعبد وراء من هذه الآباد هذا طروب أما لذي يعبد غير وراء نحو المسيح عليه السلام أو نحو الحسين رضي الله عنه الله فلا يريد لنا نسمي هؤلاء بالطواريث لهم ليسوا راضين بهذه وطبعا أعظم المثال من عبد وهو راض سرعون الذي قال ما أعلمك من إله غيره وهو أيضا المثال للرأس الثالث من رؤف الطواريث نعم من الناس لعبادة نفسه فرعين عليه دعى الله الرابع من اندعى فينا من هلم الغيس ويقول في هذا العراثون والكهنة من الذين يعني دعوا وغلث شكل الرؤوس الطوابير رؤوس التشيع والرابط هذا لؤلاء المجوثي قاتل عمر طاعوس والذي خيروه إلها صار إلها عند الرافضة يتمسح لقبره ويطاف به والعظم الشدع الطعظيم فاروا وصل يوم بدون الله الله قلت مو الدين ولي لله وليس وليا لله بل هو من اولياء الشيطان <تصفيق> واخيرا قال من فكم غير ما انظر الله انه هو ذكر انه هو طوقا اذا الحكم غير ان ظله استحلالا اعتقاديا يعني صرح وقال ان الحكم بهذه القوانين التي وضعها البشر حلال ليس حراما وافضل من شرع الله وهي قال الاستحلال شرط في تفسير الحياه الغير ما ظهر الاستحلال الاعتقادي او ان يقود شرع الله الداخلي او ان ان يمتنع عن القبول uh mm -uh. عن طويل فرعنا الزرقين نعم الذي يحكم بهذه القوانين نعم على تبيل الشام والمعصرية فقط يعني دون أن يعتقد أفضل يبهى عليه على فرع الله <تصفيق> فانتها فواقص كبيرة من كبائر الظنور <تصفيق> فالخوارج لا يفرقون هذا القطريق <تصفيق> يعني كما كان يقول أحد وزعارتهم لم يمنبر للأسف نزل التوحيد <تصفيق> <مشيح> <مشيح> لا لا لا الذي كان أو الكائن يشارع عن هنا في القاهرة يعني هنا من اضطرب أنه كان يعتبرونه من أكبر المساجد وليك تزمع من يعني يظهرون التوحيد والسلة يعني تبين مع ذلك أنه ليس على عطيب تهل السنة كان يقول, يقول فرحة إن قوله تعالى وَأَنَّمْ يَحْكُمَ بَأَنْذَا وَاللَّهُ فَأَلِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هذا لا يهتمث إلا الكفة الأكبر فقط ويقول إنه معرف بالألف واللاح يخالف هذا الكلام إجمع الثلاث الطعر وكان دائم الطعر والغمد في أخر ابن عباس الذي فطر بها هذه الآية والإذن عنه أكثر من طريقه ما والذي قال فيه عندما سؤال عن الكفر في هذه الآية قال كفر دونك. ليس الكفر الذي يتزاون إليه ليس كمن كفر بإلهه وملائكته وكتبه ورسلته فجعل ابن عباس الكفر الذي يدعى الأصل فيه أنه الكفر الأصبر ليس الأكبر نحن على يعني نحن بقي في الكبار. إنه في الكبار العملية فدالي أكثر ابن عزيز على أن الكبار صغير من الظلام هو, هو كفر عملية أفضل ما دام لم يستخدم وأنه من الكبار العملية نحو الزنا وترب الخمس لا يتحول إلى الكفر في أجفار كذا ولذلك قامنا نقيم في الكتابة حكم لا شك أن الحكم باية الله من الحكمة العمالية ليس الأصل في الله حكمة كما يدام الجميع والأسواري ولكنه قرارهم أن يدينوا وإدعاءهم ومخالدين إجمع الثلاث الصلاة <تصفيق> لمنذ ذلك لم نسك إلى دماء محمد أيضا هذه الآلة كما نقل هذا محمد بن نصر المرولي في كتاب صعبين قبر الصلاة وإذا نقله ابن أبي يعرف في صدقات الحنابلة وشكب إستاذ المساينية في لما يكدر هذه الآية قال أمس. ليس كفر ياربطل علي البنس الأصل فيه ليس كفر ياربطل علي البنس وهذا ولد عليها ايمه من العصر وقد تواتت تواتت واحده انه باء والالبان يرقصين وتطور تطور هيك عليه القوانين في بلاغ فطور التي اطلقها الباني واقررته بالغ وقررها اهو قاموا وعلق عليها المغترين من ذلك قال الإجابة من ذاتنا وإضافة تعليقها لأصول السلامة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله <تصفيق> نعم نعم لا يفع أحدا من هذه أمة الخروج على سريعة محام المجم صلى الله عليه وآله وآله وآله من يعتعب جزائك هو كافر كفرا أكبر مخرجا من المجل. فقيل هذا الاعتقاد ليس بمهارات المخالفة العملية هؤلاء لا يعتبرون الاعتقاد يعتبرون ونهارات المخالفة دليل عليه الصلاة الاعتقاد فقال ابن ابن هنا وكذلك من حكمه من غير ما انذر وراء بعض العلماء يعبرون اننا علم على اعتقاد ما وهذه الكلمة من الإمام من الإباز هنا في هذا الموضع على كلامه المتوافل عنه وهذا ليس من ذلك المزمن على المفضل هذا الإباز تفسير السلام بعضيب بعض, بعض تفسير الكلام بعضيب بعض فقوله ولمتعم لذلك على نحو قوله لتعليقه على فترة الأمداني متقبا من تفرق أو فيتفرق بين المنتهل وغير المنتهل في تعليقه على ساتر الشيخ الأباني قال الشيخ رحيم الله معنى لا لله لإذن الله وبالأكيد صارت الله للإسلام وعامته الصلاة والغربة للإنان والإذنان لهذا بالتبيل لله and Allah wa rahman, Allah wa rahman, Allah wa rahmatu wa rahati wa wa rahmati wa على ما يتفق وفي قويتنا بإكراه الدين قد تبين الرزل من الله نعطيه الدليل على على أنه لا يوجد برض أحد على الدخول والإخلاف ليست منذوكا حيث إلا بعض أهل الآية مخرجة لدخل الآية أنه قد آية أكثر قاتل المشركين كاسفة كما يقاتل لكم كاسفة أفضل تعارض بين الآلاثين نوكما نا... كلنا في حديث فرائي ذاته ذاته لإمان قبلين أنه الله عليه وسلم قد أمر القائد أو الأمير الذي يقرد لسهاب المشركين أن بين الآلاثة الإسلام أو الهزة أو الكتاب فإن أبوا الإسلام فنقررهم على جيدهم على أن ينبوهم بجيدهم فهذا نعم القومي التعالى لا يتراه فيه لا يشبر أحد على جهد الإسلام من المستخدين إنما يدعى يدعى ويراقض الإسلام فإن فيلسل دفع الجيسيا فإذا دفع الجيسيا يؤمن على على ناله وعلى آلته وعلى ده ما ما رأيه إذا مرأت من نواسف عقد الجيسيا بينه وبين المسكيني وهذا معنى لا اله الا الله اي فمن يفرط في الطاغوت ويؤمن بالله نفي الطاغوت واثبات الله هو دليل له معنى لا اله الا الله فقد حديثي راق الامر الاكلام هذا الحديث قد اخرج الترمذي هو صحيح فالحاكم ابن ابي النزور عن ابي وائل الهديفه مرفوع للنبي فقط لو ابو و هو صديق نعم قيل أنه لن يسمعه من حذيثا ولذلك يعني ما على العلامة الألبانية سبحانه وتعالى يسمى في إروائي الغريب لأنه لا يثبت من هذا الحديث إلا قوله والذروة الثنان هي الجهات السبيل الله حيث أتى اذا لها ثواهن واكلت الفقره ثواهن وما غير هذا حديث مغازي قد زيط اه انا اجي هذا حديث طويل ااا نعم هذه فقره مهمه الفقرات و الشيخ البلي كما بينا قال في اخر تحقيقه الحديث الغريب انه يعني انه معلم للقطار في كل طرقها الا فقره وذروه وذروه استناده في سبيل الله في سبيل الذي صاحب كتاب ممارس طبيب وقال إن, إن لها بعض الشوارع <تصفيق> وإن كان قد صحفه كاملة في صحيح الجامعة وفي صحيح التربيب والطريب والله أعلم بالقول الذي يتقرر عليه ولكن واحد الأثنين يدل على ما قاله في إطلاع ذلك يعني, يعني يفتح من حيث الإثنين <تصفيق> ومعنى قولي رأس والأمر الإسلام هذا بلا شك. يعني معنى وطحية هنا الرسل كلهم غارثوا بالإسلام ورأس الأمر والإسلام أطرور توحيد نعم وكما قال الشيخ زيد بن خليب نعم الإسلام على جداع إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما دع إليه هو للإستسلام والفضورة وللقياد للأعزى جلب الطاعب وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة وفي حديث جبريل سماع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرتبة من المرافقة التي تذكرها المنطقة في أصلي الحديثة فلا غرض أن يكون هنا أفضل بصموش يزبط الإسلام ويحضر الدم حتى وإن كان المنافقة في, في البعض فمجرّة إظهار الإسلام دون أن يأتي طبعاً ملافقة الظاهر ملافقة الإسلام يعطم دم هذا المنافقة في الدنيا طبعا ويعطن ما له ويعطن من غرفه ويكون لصاحبه الفقوق الإسلامية والفقوق الإيمانية وقوه عموده الصلاة وذلك أهنيتها كما قال الشيخ زيد إذن أول طريقة كون على نبيه صلى الله عليه وسلم دع دعوته الى حقيقه الاسلام والايمان النموذج وال في هذا الجهد في وهذا وقف دراسه <صفح> <صفح> <صفح> الجهاز هو الذي به تكون كلمه الله العليا وفيه ترتابع رائح الإسلام على عرض الله وهو بلا شك من أعلى المرافض التي أو قد يصل إليه العبد المؤمن العبد المؤمن لأن الذي يخرج نظري الجهاد أي القتال للجهادين ويتعرف بهذه الفتنة الشديدة ويثبت على هذا بالنسبة هذا قد حصلت الضراجات الأولية لذلك كانت الجنة مئة ضراجات أعداء الله لمجاهدين في سبيله وأعلاها الفرجات لأنه أعلى الجنة وواقف الجنة ولذلك كان كان الذين يقتلون في الله لا تحتملن الذين يقتلون في سبيل الله, الله أمواكا بل أحياء الذراطين ينزقون فالسهجات أعلى الدرجات في الجنة بعد النبيين والصدقين لا تخرج المدينه قد في سبيل الله ام واسا بل احياء العنبر فيه يرهقون ف بل الجهاد الاكبر هو في ارض المعركه قتال المشركين ليس جهاد النفق كما رؤيه الحديث الطويل <تصفيق> وانما جهاد النفس هو الجهاد بلا شك ولكن أليس كقتال المجهدين على الأرض المعركة وهو لذلك لما تلعى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن عثمة المجاهد أو الشهيد مع ذراسة محياً عن عثمة الشهيد من فتنة القبر قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن من فتنة القبض فأجال الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كفى ببارقة السيوب على رأسه فتنة ف هذا أمر يعني يلمسه كل من تعرض لهذا الأمر حتى بجيء الأسلحة الحديثة يا فتنة ليس تهينة الذين يذرسون الكفار هم في عباده من اعظم العبادات التي تقرب من الله تبارك ولذلك ااا الرسول صلى الله عليه انهم خرج مع كل مع كل ايه كل و وكذلك ايضا قال كما في حديث صحيح هذه يستطيع احدكم ان يدخل ان يدخل فلا يخطر ان يعني يطرد وان يفوت فلا يخطر فقالوا لا يركب والله فقال كذلك له الأجل المجاهد أو كما قال له الأجل من لم يطلب فلا يخطر عن الطرق ومن يكون طلعين وإن المجاهد المجاهد لا يستمي في طور حسنا يعني ما في حرف كنا بنقرا خطوه بخطوه كل هذا قد تبارك تاريخي المجاهد الجهاز الدروع الدين بلا شك فكان دين هو دين الاسلام ولكن المطلوب في الجهاد جهاد شرعي ليس ليس فتى الخوارج وفرض الاوطارات ليس ايضا من الجهاد طلب طلب العلم بل هو اعلى مراتب الجهاد بعد القتال بل قد يكون قريننا من كتاب الله تعالى لانه بلا علم لا يقوم هذا الطيب فان جهاد الطيب قرين جهاد الحجج والبيان بل إنهم قد يعجب المسلمون لكثير من الأزمرة نقوها في الزمان عن الجهاد بالتائف ولكن الجهاد بالحبجة قائم في كل الأزمرة الجهاد بالحبجة والليانات ولذلك لو قد أطلق الله عليه على الذين يحبطون من العلم للتفاصل أنهم نظهروا كما قال هذا عن المجاهدين في الكتاب فقال الحادث فلولا نظهر من كل فرقة أحمدهم طائفة يتفقاهم في الدين والذير فالله مراجع فلولا نظهر كل فرقة فثاني من الذين يخرجون لطلب العلم الذين يرحلون في طلب العلم وأحمد ينفرون هذا العمر ثم فنعوه بالنفير كلافير الجهاز كما قال سبحانه آمرا عباده انفروا خفايا وثقايا هذا في القتال وكذلك أيضا في الضرب فالنفر يكون من ويكون أيضا طلب الأنه وللجال فقال سبحانه ويرطى ويرطى الله الذين أمانونكم و الذين أؤذوا العلم درجات <تصفيق> وقال سبحانه عندما يكشى الله هذا من عجاجين و علماء فذاك ما فيكشى في هذا المدن المحيط أن يكشى شاء الله ونسأل الله أن يتقبل منا هذه المجال في وأن لها في مواجه سنافلنا وأن يأثر لنا ما قصرنا به وما زلت به آل سلافنا وأن يتقبل عملنا لمن يؤكره <تصفيق> إنه تبحانه جوان كريم وصل الله على محمد وعلى آله وعلى وسلم فبارك الله لكم وبارك عليكم الشروق عندما تخلو